ما بدك نبقى حبايب ولا تبقى عن عيني غايب بدك نبقى متل الرفقة كذب على قلبي الدايب ظلمني وعارف اني انا بشقه لو تبعد انت اناني يا حبيبي جربت انساني قلبي بيقسى ويمكن ينسى يوم اللي كنا حباين ارمالك صرت بخبي خبي